الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا أشهد أنه محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَطَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهُمْ وَضَخْتَ بِهُمَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي انتشاء به وحرحاه إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها النبينا ومن اقتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويأفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الضار وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مخدفاتها وكل مخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا هو المجلس الأول من شرط لكتاب التوحيد للإنام المجدد محمد من عبدالوهاد رحمه الله تعالى وكان هذا في ليلة الأربعاء على 20 لا اضطر بقى 20 في ليله الارضال 20 من زمان الاخر من عام 28 من بعد 420 م ونبدا الله تعالى أولا بذكر ترجمة من لمصنف الكتاب الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى فنقول الإمام المحمد ابن عبد الوهاب ابنه علي ابن سليمان ابن مشرف او مشرق لا ادري بطرس ن وليد الله عليه في العام ال 15 من بعد ال 100 من هجر الموافق للعام الثالث من بعد السبع ميلاد المسيح عليه الصلاة في بلد الألغيين من, من, من بلاد المسيح قد و... صنفت الكتب والمصنفات هي اطر زمن من ان كذلك الدفاع الدفاع عند دعوته التجديديه وفي رد الشبهات اصحاب الاهواء وفي رد الشبهات عن الدعوه التي يعني اسعاها اصحاب والمقاصمون للشيخ وكان من أوسع من أجنع الأولفة بهذا الباب بل في تاريخ نجد كلها امتتابه روضة الأفكار والأفهام ومعنى من <تصفيق> شيخ حسين بن غنماني <تصفيق> <متوفى> في العام ال25 من بعد ال200 وال من الهجرة وكذلك كتاب بنيوي ونويل ونويل المشت في تاريخ نشت <متوفى> <متوفى> لرسمه ابن بشر المتوسط العام الثاني والثمانين من بعد المائتين والأثم والمائتين فهذا كان علينا العلم ده لكل من ألف لك أو في ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاد أو فيما يتعلق بتاريخ الدعوة التشديدية في بلاد نشر وكذلك في ذكر الحروب والغزوان التي حدثت في عهد الإمام محمد عبد الوهاد وفي كذلك الترجمة لمن عاصر الشيخ أو, لمشا... أو لمن كان من مشايخه أو من, تلام... من تلامدته بعد ذلك وفي ذلك ايضا يعني هناك كتب لفرد في ترجمه الشيخ اييه كتاب محمد بن عبد الوهاب دعوهه وصيرته مواقفه السلفيه ودعوته الاصلاحيه والثناء العلميه عليه يقال العلامه الشيخ احمد ابن حزر ابن محمد آل أبو طاق وراجع هذا الكتاب قدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازر رحمه الله من هذه الكتب اكتاب مقارنه ابن عبد الوهاب ثاني المسنف المضمون المفترض عليه دي الشيخ مسعود المدني من علماء الهند وايضا من هذه الكتب تصنيف تصنيف تاريخي عن الدعوة أو على الدعوة الوهابية للسيخ محمد بن سعد السويال إلى آخر عن ما في هذا الباب هو كثير وأيضا من آخر المصنفات التي صنفت في أذب عن دعوة إلهي محمد بن عفل الوهاب رحمه الله ذبت أحد أهل الجدع المواصرين وما كتباهم سيخون العلامة المحدد رضيه ابن هادي أمدخالي رحمه الله يعني ها برء الارتهاب يعني عن الطاعين الشيخ محمد من أبلها كتباهم في الرد على هذا المسمى بحسنة المرحان المالكي و... نقول لقد حفظ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله القران كاملا في سن العاشره وايضا قد بلغ الاحترام في سن المبكرة في الثانية عصر ولذلك زوازه أبوه في هذا السن المبكرة رحمة الله عليهم وكما جاء في هذه الكتب السابقة أن أباه قال فرأيته اهلا للصلاة بالجماعة <تصفيق> وزوجته لباك العالم أي لما بلغ تمام الثاني عشر فإذا يدنه على أنه قد نبغ في سن مبكر رحمه الله <تصفيق> وقد بدأ في دراسة الحديث والفقه الحنبالي والتفسير على أبيه حيث كان أبوه من الغلماء من علماء نجد بل كان جده سليمان ابن علي أيضا من الغلماء ولما صنقوا في المواريث وقد ذكرهم اهم فوق من كتاب على درائع الحنابلة وصيغ عبد الله المقمت رحمه الله نعم فقد اكثر محمد بن الله رحمه الله في بدايه طلبين العلم من القراءة والدراسة لكتب شيخ الإسلام ولكتب ابن القيم رحمه الله تعالى ورحل في سن المغتر أو المغترة أو مغترة إلى مكة للعمرة والحج ثم رحل إلى المدينة وتتلمذ هناك في المدينة علام الشيخ عبد الله بن إبراهيم السندي ويعد الشيخ إبراهيم أو عبد الله بن إبراهيم من قدار علماء أندلها التي تسمى دلمس و... والشيخ عبد الله ابن ابراهيم ابن سيد من آل سيد المسدي كان رأسا في بلد المزنعة ومن فضي ما ذكره عنه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أنه دخل عليه يوما فقال هل أريك ما أعددته من مسلحة أو من سلاحة للمسمع فقال وما بات فأدخله إلى بيته وقال تلك الكتب هي السلاحة أو الأسلحة التي أعدها لأهل بلده ضد ضد العدو أو ضد المسركين أو ضد البدع والأهوان وقال أيضا هنا الشيخ أحمد بن خزر بن آل أو محمد آل أبو طامي في كتابه فأخذ عنه الشيخ محمد كثير من العلم وأحضر الشيخ عبد الله وكان به حفيا وبزل جهدا كبيرا في تثقيفه وتعليمه وكان من أكبر عوامل توصيق الروابط بينهما وتمكين المحبة فواقل أفكاري ومدعه مع تنميذ عقيدة التوحيد والتألم من عليه أهل نجد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال جائمة فاستتاب الشيخ بالمصاحبة في فوائد عظيمة وأزاده السيخ عبد الله ابن إبراهيم بالحديث المسهور ومن سلسة بالأولية الرحمون يرحمهم الرحمان من طريقين أحدونا من طريق ابن مذلح شيخ الإسلام أحمد بن تيمير وينتهي إلى الإيمان والثاني من طريق عبد الرحمن بن رزق <تصفيق> العلامة بن رزق الحمد لله أن العلامة بن القيم وانسيخي وانسيخي الإسلام <تصفيق> وينتهي أيضا إلى الإبانة ويعني من التحدث أيضا من نعمة الله فأنا أيضا أرد هذا الحديث المسالكة الأولية الرحيمون والحمد الرحمن سمعته من السيف العلامة عبد المحسن المنير حفظه الله هو رئيس أكاديمية البحث العلمي وأستاذ الفرائد من كلية الشريعة الجماعة الإسلامية قد به وأجازني في روايتي وهو يحدث به عن شيخي خنمود التوجري رحمة الله عليه بالإسناد المتصل عليكم السلام بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا قد أجازني الشيخ عبد المحسن المنيف بكل غروياته من كتب السنة ومن كتب العقيدة والتفسير في ثبت شيخي الشيخ حمود التوجري رحمة الله يعلم فأجازني برواية كل هذه الكتب إجازة عامة بل أجازني بكل مروياتي خارج هذا الثبت يعني بخلاف مروياتي عن الشيخ حمود التوجري رحمة الله يعلم وهذا هذه الإجازات وهذه الإجازات التي في العصور المتأخرة بعد انتهاء زمن الإسناد والروايه هي تعد من الإجازات الصرفيه حفظ ضمن كثير فقيه هذه الامه الاسناد حفظت شرف الاسلام إلى أن تقوم الساعة ويحفظ هذا العلم ويحفظ الحديث ومنهز السلم الصالح منهز الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى أن تقوم الساعة بإذن الله ف, ف... فذكر الشيخ أحمد نم <تصفيق> أيضا ما قال كما أجدوا الشيخ لكل ما في ثبت الشيخ عبدالباقي الحمدري <تصفيق> شيخ المشايخ واخته قراءة وعلما وتعليم صحيح البخاري بسناديه إلى مؤلفه <تصفيق> وصحيح مسلم وشروق الصحيحين <تصفيق> وصنع الكلمجي والنسائي وأبو داود وأبو داود وأبو ناشا ومؤلفات الدارمين بسنبه بسنبه المتصل إلى المؤلف إلى آخر من ذكر يعني من كتب السنة والمسانيد التي قد رواها أو أزيث فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من شيخه عبد الله بن إبراهيم ابن, ابن سيخ طامع الشيخ هو عبد الله بن إبراهيم بالوصل بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلامة المحدث محمد حياة السنة وكان وقت ذاته في المدينه واخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الشيخ محمد حياه السندي الحميد القويه لعقيده التوحيد وقال منهم الانكار على عباد الكبور والوتنيين ولم كان نعه يوما في المسجد النبوي وراء ما بعض الزهال من الأفعال الشرقية والوتنية في النقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الشيخ محمد لا تقول في هؤلاء فقال الشيخ محمد حياة السندي إن هؤلاء متدبر ما هم فيه وضاطل ما كانوا يعملون فيه يعني قيل أيضا إنه, أنه الشيخ محمد قد صحب الشيخ علي الداغستاني واستبعد بعض أهل الإلم هذا وقيل إنه من صاحبه على سبيل أنه كان رفيقا له لم يكن شيخا إلا ثم توجه إلى وجد ثم إلى البصرة وعندما ذهب إلى البصرة طلق العلم على يد الشيخ محمد المذموعي وقرأ عليه الكثير من اللحظ والطق والحديث واللغة وأيضا أن يتعلم منه الإنكار على البدع على أهل البدع والأصحاب الوثنية والفرطات ونصر علمه هذا الضصر وإذن من أهل البصرة بسبب ذلك بالتكذير وناله الأذى منهم كما نال شيخه محمد المزموع بسبب صدعيه بهذه الدعوة وبالحق الأذى أيضا من أهل البصرة حتى أخرزا من البصرة <تصفيق> منتزها إلى بلد الزبير وكان هذا في الصيف في الحر السبيب حتى أدركه رجل من الصالحين وعلم أن الشيخ محمد ينعدلها من أهل العلم فعاناه وساعده حتى وصل إلى بلد الزبير ثم توجه الى الشام وطلب العلم عليك ايضا على ايدي بعض علماء الشام هناك غير ابنه كما قال هنا الشيخ محمد قد قلت نفطته فقطر راجعا فاتى الاحشاء فنقل بها من القصيحي عبد لطيف الله ابن عبد اللطيف الشطيعي وقراه ذهب ما شاء الله يقرا من الكتب واكاد كما قرر رحله طويله الشيخ الامام محمد بن عبد رحمه الله في طلب العلم فلم لم يلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذي طيب من جاء بعده من العلماء أو من المسلمين الموحدين إلا بعد أن لاقى الأمرين ولاقى المشطة والعجاب في رحلاته في طلب العلم وفي نشر الدعوة الصحيحة وهكذا وما زال في, في جداية رحلته قد نال هذه المسطقة فكيف وقب نال المسطقة الأكبر كما سيأتي بعد فلم نتوجه إلى قراء ملاء بعد الإحساء حيث إن والده الشيخ الشيخ عبد الوهاد قد انتقل من العيين إلى قراء ملاء فلازم أباه في هذه البلدة دعت رخلاته إلى المدينة وإلى البصرة وإلى الشام وإلى الإحسان وعكف على كتب الشيخين شيخ الإسلام بن 200 والشيخ واتميزي بن قيم أه <تصفيق> كانت بداية دعوة الشيخ في حراي ملاب في حياتي أبيه فصدع بدعوة التوحيد لما رأى أهل أجيز بنتا على الخرافات والشرك والوثنية من دعاء غير الله من الذبع الغير الله ومن الطولف بالقبور والمقامات ها والأشجار وأنهم كانوا يقدمون القرابين والنذور ويذبخون الذبائح عند هذه المقامات والقبور لأنه ما يحدث عندنا هنا في نصف عند قبر الحسين أو القبر النزغي من الحسين فيما <تصفيق> في حسينة ليس مثلنا هناك يقينا فما شاهد بهذا المؤركون انتبار من اهل العلم وكما يطلع عند قبل البدوي هذا والبدوي كما بينا في خطبة الجمعة هو يعني رجل الشيعي من الرواقب من الدولة القاطمية الهالكة يعني كان نأزم نظاره كما كما 사이خ محمد وعبد الوهاب قد احيط في بلاد مصر بهدي المقامات والقبور وما هذه كذلك قد اطلينا هنا في مصر منذ يعني بره طويله فلا تخلق بهذه الوثنيات فلا تخلق قرية من قرى نصر <تصفيق> إلا, ما رأ... إلا ما رحم الله من مقام وثني يعبد من دون الله وتقدم لهم ال... القرامين والذباع والنظور ف... فأنا لنا مجدد مثل المجدد الشيخ محمد عبد الوهاد <تصفيق> يعيد هؤلاء المخدوعين الجهاد إلى حضيرة التوحيد فنفعل الله سبحانه وتعالى بأسمائه القصمة وبصفاتها العليا أن يوفقنا وأن يخرج من يقوم بهذا ويسير على قطر وعلى قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قطع من جاء من الغلماء الربانين أمثال الشيخ محمد عبد الوهاب لكي يعيد أهل هذه البلاد إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصارع وليت ذلك على الله بذلك طيب نحن حتى يعني لا على ما نحضر هنا هل هناك منكم من المستعجل يريد أن ينصرف ها؟ أن نستمر ها؟ نستمر والعجل أن نقوم الصلاة لا يدرك ورد الله فنقول فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه المؤسس الأول في الدولة السعودية الحالية بارك الله في القائمين عليها التي قامت على التوحيه وعلى السنة بباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقام وبدأ دعوته في بلد الحراملاء بالصدع بالتوحيد ولاقع بلا شد التجذيب والجدال من أهل هذه البلدة حتى توفي أبوه في العام الثالث والخمسين من بعد المئة والألف وقيل إن أباه قبل أن يموت كان قد اطنع الاتناع والأتلام بدعوة الشيخ و فقام الشيخ محمد بعد وفاة أبيه بالمبارا والاستمرار على الإنترار على ما هم عليه أهل أهل هذه البلدة من الشرك والوثنية والتعظيم للقبور والمقامات حتى نتصدوا للشيخ بالقرة وأرغبهم على الخروج من هذه البلدة غادر الشيخ هذه البلدة وعاد الى مسقط راسه الى ان حيث موط ادائه وكان خاتم العلائم في ذاك الوقت عثمان ابن حمد ابن المعمر فعرض عليه الشيخ دعوته التي دعوه الأنبياء المرسلين أرد عليه دعوة التوحيد والسلة وطلبه أن يؤينه بما هو عليه من قوة ومن تنكينه في أن يدعو أهل العيالة إلى التوحيد وأن يقوم معه بإنكار المنكرات من الشرك ومن هدم القبور والمقامات حيث انه كان له السلطان على هذه البلد فتقبل عثمان هذه الدعوة ورخب بها وبدأ فعلا مع الشيخ محمد في تنفيذ هذه الدعوة فقطعوا بعض الشجر الذي كان يعظم هناك في الولايات حيث يعني أعزاكم الله كانت النساء التي يستكين من العقم يأتينا إلى <تصفيق> بعض الصجر هناك فيباشرنا هذا الصجر طلبا للولد هكذا كان حال النسو وللأسا يعني <تصفيق> دون مشهرة تدخل وفنية مرة أخرى في أوساطنا فكما لا يحفى عليكم إنه موت من, من الزمن القريب أو الزمن القريب ظهرت شجرة على طريق أقريبا هذينة السلام بموقف العاشر في رمضان في محافظة القاهرة هنا في مصر فإذا رمقيلة أو ظئمة أنهم يعني عليها لفظة زلالة أو عليها لا إله إلا الله أو مشاكل ذلك فللأسف يعني ما لبث العالمة من الجرهاب ومن غيرهم أن ذهبوا أحاداً وجماعات ورباناً إلى هذه الشجرة يلتمسون منها البركة و يظنون انها النذور والذبائح ويتمسكون بها وللاسف ما وجدوا انتارا يعني من الذين يفترض فيهم انهم يعني قد تصدروا للفتوى الرسمية من قبل ولاف الأمر في هذه البلاد ولو وجد ولاف الأمر في هذه البلاد الغلماء الناصحون الغلماء الناصحين وابتعدوا أو يعني نفع عنهم هذه البطارة السيئة نعم منه دعاة التصييف الوثنية لحدث الخير الكثير لأهل هذه البلاد يعني و... ونسأل الله عز وجل أن يعني يوفقنا وأن يوفق غيرنا من طلبة العلم والأهل العلم أن يقوموا بهذا الوازن بنصح يولاق الأمر لعل الله عز وجل أن يغير أحوال هذه البلاد وتعود إلى التوحيد وإلى السلمة وقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتعاون مع غصنان ابن مؤمر حاكم العليلة بقطع هذه الأشجار وكذلك قاموا بهدم القبدة التي بنيت على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل باليمان فقيمت على قبره نعم هزير القبدة التي ايضا كانت تعظم وتعبد من دون الله فحشد غصنان ابن معمر ما يقوم من ست رجل من زيسه لحماية السيخة محمد وذهبوا وهدموا هذه القبة <تصفيق> ثم ما لبت ان انتصر الدعوة السيخة ستة بلاد نزل وبدأ المتهوكون واصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب المصالح الدنيويه في التظاهر من دعوه الشيخ وخشوا وخشوا على انفسهم ان يضيع سلطانهم وطبيعه مصالحهم اهواؤهم فبدؤوا يحرضون الغوغاء عليه على محاربه الشيخ فانه هذا الرجل الذي كان نعم كان اسمه سليمان ابن محمد وكان حاكم الاحساء وحاكم بني خالد في, في بلاد نجد ارسل الى عثمان بن عمر يهدده انه سوف يقطع عنه الخراج او قطع عنه المعونات التي كان يرسلها إليه إذا لم يقوم بقتل الشيخ محمد عبد الرحام فللأسد تأثر عثمان المعمر بهذه الدعوة وخشي أن يقطع عنه هذا المال وفي الوقت نفسه يعني ما رضي أن يقول أو أن يعني أن ان يغلو الشيخ محمد ويقتله في بلده فامرواه بالخروج من ايه من من الشيخ محمد ظل صابر وصابر وخرج من انويينه يمشي على رجلي مسافرا عليه بن لي متجها نحو الى بلدة حيث هناك وجد من يؤازره على الدعوه ايضا فنزل ضيفا على الرحمن بن سويد وهناك كانت كان حاكم الدرعيه الامام محمد بإذن السعود رحمة الله عليه فاستجاب إلام محمد بن سعود لدعوة الشيخ وأخذ منه البيعة على الجهاد في سبيل نشر التوحيد وفي تطهير مكة والمدينة مبقي الظلام مجد من الوثنية ومن المقامات والقبور والكرات وبنسغي تم لهم هذا وانتشر التوحيد وانتشر الاسلم وانتشر منهج السلف الصالح في شبه ربوع يمني اولا بالعلم وبالدعوه عن طريق الشيخ محمد بن عبد وبالقوة عن طريق محمد بن سعود الذي كان حاكما ممتنه له, له يعني جيشه وله قوته وكان في ذات الوقت قد انفصلت الإمارات في نجد عن سلطان دولة غصمانية فلم يكن للخليفة الغصماني أي سلطان يذكر لا من قريب ولا من بعيد على الإمارات نجد ولا على مكة ولا على المدينة فكانت نجد قد انقصبت <تصفيق> إلى دويلات <تصفيق> وإلى بلاد لكل دلد حياته فلا يحتج محتج من أهل البلع والأهواء بقوله إن الشيخ محمد بن عبد الوهاد قد <تصفيق> صالك مصلك محر... الخوارج في الخروج على الخليفة العصماني إن هذا كبد وإنما الشيخ محمد قد لجأ إلى الأمير محمد بن سعود الذي كان حاكما مبكما في بلده واستجاب محمد بن سعود لدعوة الشيخ وبدأ يؤادل هذه الدعوة بما أتىه لمن سلطان ومن قوة ولم يكن في فعل محمد هذا أي خروج على الدولة الوصنانية لأن الدولة الوصنانية كانت قد ضعف أشد الضعف هذا الوضع ولم يخر لها السلطان إلا على بلاد قليلة جدا ها؟ ولم يخر لها أي سلطان على مكة ولا على المدينة ولا على بقية بلاد نزل وهذا مسكور ومسطور ومعروف في كتب التواريخ وفي الكتب التي أرقت في هذه الفترة فإن شاء الله تعالى قد يكون لنا وقفة أو وقفات مع بقيب سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما فيها من العبر والعظاق البليغة يعني يبين لنا أن الله عز وجل ينصر من سلك طريق الأنبياء وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الصحيحة ها وإن وإن ننتصر بقوة السلطان في الدنيا فإنه منصور على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة بل إن فإن دعوتهم ولو لم تكن إلا بالعلم فقط دور السلطان فهي منصورة وظاهرة على الناس وإن أبى من أبى وبهذا نبرد الفارق الكبير بين الأغلماء الربانيين الذين يسيرون على سيئة السلفة الصالح وبين هؤلاء المتحذبين المتعصبين لأحزابهم من, من, من أصحاب هذه الجماعات الحزبية سوى من حزب الإخوان المسلمين أو من هذه الجماعة التي تسمح جماعة التلفيق والدعوة أو من أصحاب الجماعات والأحزاب الذين خالقوا سبيل الأبياء وشتركوا طرقاً وصفلاً ما أنظر الله بأم السلطان وما اهتموا بالتوحيد وما جاهدوا من أجل نصر عقيد التوحيد ولذلك ما ممكنهم الله ولم يمكنهم إلا أن يساء سبحانه وإن ينكره في نوم لا, لا يعلمون نفس الطوحي ولا ينكرون الشرك ولا ينكرون الوسنية وهذا حالهم ظاهر وواضح في دولة الصدام فلما مكن الله الإخوان من حكومة الصدام ماذا صنعوا ما أنكروا شركا وما أنكروا بدعة وما أنكروا شيئا من الوسنيات بل أحاطوا هذه المقامات الوسانية التي تعبد من دون الله بالحماية وأعطوا أصحاب الطرق الصوفية من ولاد المتصوطة لا أقول من المتصوطة الجهال فقط لا بل من ولاد المتصوطة من أصحاب الطرق الجعفرية ومقصبانية ومن غيرها من الطرق أعطوهم الحماية الكاملة من نصر العواتهم الباطلة في شبكة ربوع هل هؤلاء دعاة توحيد هل الإسلام هو الحل كما يدعون أين الإسلام في دعوتهم أين التوحيد لجوارة الإسلام هؤلاء كجدامون غشاشون بارك الله فيكم لا يدعون للإسلام الصحيح بل هم دعاة سلطان ودعاة دنيا لا يدعون إلى السلطان بارك الله فيكم تحضروا منهم ولا تنخذعوا بدعواتهم الباطلة كل الحديثة بقية إن شاء الله أعطاء أصلى الله عبد المحمد وعلى آية الأصحاب المصيح